ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في الإثبات إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وفي النفي نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال الضب وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك وطريقة أهل السنة في هذا التوقف في اللفظ فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك وأما في المعنى فيستخسله فإن أريد به باطل ينزه الله تبارك وتعالى عنه رده وأريد به حق لا يمتنع على الله تبارك وتعالى قبله فهذه طريقة آل السنة في أسماء الله وصفا هذا مجمل المسألة في الأسماء والصفات، الإيمان بما وصف به نفسه ولم يذكر ما سما به نفسه إما لأن الاسم يتضمن الصفة، فإذا أتى بالأعم فقد دخل في ذلك ما هو خاص وأخص، فإذا قال الإيمان بما وصف به نفسه فقد دخل في ذلك الأسماء لأنه ما من اسم إلا وهو دال على صفة متضمن لها. وإما لأن الخلاف في الأسماء بين المنتسبين للإسلام خلاف ضايف الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه يعني في القرآن العظيم وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهناك مباحث في هذه الجملة ذكرها الشارح رحمه الله تعالى منها أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ومنها أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية يؤمن بها على ما جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص التي أثبتت تلك الأمور الغيبية وإلا كان قائلاً على الله بلا علم وإلا كان متخوضاً في دين الله تبارك وتعالى بما ليس له به علم دل على ذلك السمع ودل على ذلك العقل أيضا وقد ذكر الشارح رحمه الله المبحث الثالث وهو أننا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه والمبحث الرابع في وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسلطة على ظاهرها لا نتعداه وأما المبحث الخامث القامس المبحث القامس فعموم كلام المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا عام يشمل الصفات الذاتية المعنوية والخبرية ويشمل الصفات الفعلية التي لها سبب معلوم والتي ليس لها سبب معلوم لأن الصفات الإلهية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا وهي معنوية كالعلم والحياة والقدرة وخضرية كاليدين والوجه والعينين وهذه الصفات الذاتية وأما الصفات الفعلية من الصفات الإلهية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها لها سبب معلوم كالرضى والغضب وليس لها سبب معلوم كالنزول وهذا مجمل الصفات الإلهية الصفات الإلهية ذاتية وتفعيلية الصفات الذاتية معنوية وخبرية المعنوية كالحياة والعلم والقدم المخبرية كالوجه وكاليدين وكالعينين وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشاء لم يفعل وهي قسمان أيضا. لها سبب معلوم كالرضا والغضب وليس لها سبب يعلم كالنزوم فعموم كلام شيء في الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة في هذا الموطن وهو قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا يدل على عموم ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. ذاتية أي معنوية وخبرية وفعلية لها سبب يعلم أو ليس لها سبب يعلم الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وهي نوعان معنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه وهذا على سبيل تمثيل للخص يعني الصفات المعنوية إذا قيل هل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه هذا المذكور من هذه الصفات المعنوية لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية هذا على سبيل التمثيل للحص يعني ليست الصفات المعنوية منحصرة الحياة والعلم والقدرة والحكم بل وما أشبه ذلك والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره عند البشر يعني عند الإطلاق أبعاد وأجزاء للبشر فإن للإنسان عينين وللإنسان وشفقين فإن للإنسان عينين للإنسان يدين للإنسان وجه هذا عند البشر وأما عند ربنا تبارك وتعالى فهذا الخبر إذا جاء من الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال تعالى من بها. أما المتعلق بالمشيئة فإذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. ينزل وقتما يشاء إذا شاء فبارك وتعالى كان ذا. وكذلك بقية الصفات التي تتعلق بما له سبب معلوم كالرضا وكالغضب إذا كان هنالك السبب فتاتي هذه الصفات الفعلية. فعند الإنسان من هذه الصفات الخبرية أبعض أجزاء أما ربنا تبارك وتعالى فقد أخبر عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفات ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا به خبرية فأخبر بها عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه كاليدين والواجه والعلمين وغير ذلك فهذه الصفات الخبرية فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يقل ولن ينفك عن شيء منه لم يزل ولا يزال لم يزل ولا يزال متصفا بها كما أن الله تبارك وتعالى لم يزل حيا ولا يزال حيا صفات معنوية لم يزل عالما ولا يزال عالما لم يزل قادرا ولا يزال قادرا وهكذا يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها صفات ذاتية لا تنفق عن الذات الله تبارك وتعالى ليس حياته تتجدد ليس قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ففرق تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع فعندما تسمع الأذان أو تسمعني الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لك سمع جديد عند سماع الأذان أو عند سماعي، بل هو منذ خلقه الله تبارك وتعالى فيه لك سمع منذ خلقه الله تبارك وتعالى فيه إذا تجدد لك مسموع بعد مسموع فهذا التجدد للمسموع لا يعني تجدد السمع فيك بل السمع فيك وأنت موصوف به منذ خلقه الله تبارك وتعالى فيه مع أن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصفة صفة السمع لك إذا تجدد لك مسموع بعد مسموع لا يؤثر في الصفة ولا في الوصف بذلك بهذه الصفة بأن لك سمع فالسمع تصف فيك منذ خلقه الله رب العالمين يتجدد المسموع وصفة السمع فيك فلا تنسى هذا الصالح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفق عنها لماذا سميت بالصفات الذاتية لأنها هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها لا تنفق عن الذات ملازمة للذات لا تنفق عن الذات الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة وهي نوعان صفات لها سبب معلوم مثل الرضا الله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضيا قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فإذا شكرتم رضي الله تبارك وتعالى عنكم فإذا وجد الشكر وجد الرضا هذه صفات لها سبب معلوم مثل الرضا الله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، وأيضا من الصفات الفالية التي هي متعلقة بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا لم, يشأ لم يفعلها أما الصفات الذاتية فهي ملازمة للذات لا تنفق عن الذات لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها جل وعلا أما أما الصفات التي تتعلق بالمشيئة فهي صفات فعلية قسمان قسم له سبب معلوم كالرضا إذا وجد سببه وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ومن الصفات وهذا مهم ما هو صفة ذات وصفة فعل في آن باعتباري فمن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام فهو صفة فعلية باعتبار أحاده الكلام فصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة فعلية باعتبار أحاده لكن باعتبار أصله وصفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما أي موصوفا بهذه الصفة فإذا تكلم بما شاء متى شاء فهذه صفة فعلية باعتبار ذلك فهي صفة ذاتية وفعلية باعتبارين من الصفات ما هو صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبارين بصفة الكلام لم يزل ولا يزال جل وعلا موصوفا بهذه الصفة لم تحدث له بعد أن لم بل لم يزل ولا يزال مقصفا بصفة الكلام إذن هذه الصفة لا تنفك عن الذات فهي صفة ذات إذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بالزبور إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر فهذه الصفة فعل باعتبار أحد المتكلم به وأما باعتبار الوصف فهي صفة ذاتية فهي صفة ذاتية وفعلية كما ترى من الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباره ركز على هذا فالكلام صفة فعلية باعتبار أحده لكن باعتبار أصله صفة ذات يعني الله لم يزل ولا يزال متكلما لم تحدث له صفة كلام بعد أن لم تكل وإنما هو جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء متى شاء وشيك الإسلام رحمه الله قد ذكر ذلك في موضع خاص به في هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى وسيأتي الكلام عن هذا في حينه إن شاء الله تعالى صلح العلماء رحمهم الله يسمى هذه الصفات الصفات الفعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية متعلقة بالمشيء إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل ولها أدلة كثيرة من القرآن مثل وجاء ربك والملك صف صف جاء المديح هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الاتيان رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا ولكن كره اللهم بعافهم فتبطهم الكره أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الصف هذه صفات فعلية هذه الصفات صفات فعلية يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء بما شاء وكيف ما شاء تعلقة بالمشيئة هذه صفات فعليا فهذه نثبتها لله تبارك وتعالى وهنا محذور ينبغي علينا أن نتوقع بتوفيق الله حتى لا نقع فيه وهو أنه لا يشتق من الصفة التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى وفي الجملة من الصفات الفعلية لا يشتق منها اسماء لله تبارك وتعالى فلا يقال وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك صفة المجيء لله إذن هو الجائي لا لا يسمى الله إلا بما سما به نفسه أو سماه به نبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتق من الصفة اسم فالأسماء توقيفين الأسماء توقيتي والصفات توقيثية أيضا ولكن باب الصفات أوصع من باب الأسماء وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوصع من باب الصفات وبالضرورة هو أوصع من باب الأسماء فميز بين هذه الأمور باب الصفات أوصع من باب الأسماء فتثبت الصفة لله تبارك وتعالى ولا يسمى الله تبارك وتعالى باسم مشتق من هذه الصفة يعني أن الله عليهم صف صخط لله أقول أصخط أو فلينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب فقل الآتي رضي الله عنهم ورضو عن الراضي لا لا يشتق من هذه الصفات أسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الاخبار عن الله تبارك وتعالى الاخبار عن الله تبارك وتعالى احيانا يتوسع فيه اهل العلم لا شيء في ذلك يخبرون عن الله تبارك وتعالى بما ليس اسما ولا صفه لله تبارك وتعالى هذا من باب الاخبار اوسع هو كبساتي إن شاء الله جل وعلا من باب الصفات وايضا اوسع من باب الاسماء من باب اول هذه الصفات الفعليه التي دربت عليها هذه الأدلة من القرآن ليس في إثباتها لله تعالى نقص لوجه من الوجود بل هذا من كمال ربنا تبارك وتعالى إن يكون فعالا لما يريد هذا من كماله إذا وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات وفعال لما يريد فهذا من كماله جل وعلا ليس في إثبات هذه الصفات لله نقص وجه من الوجود المنحرفون يحرفون يقولون إثباتها من النقص ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخف ولا يكره ولا يحب ينكرون كل هذه الصفات بدعوة أن هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث هذا باطل لأنه في مقابلة النص وهو باطل بنفسه فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق فحدث هذا خلق الله رب العالمين الخلق وأحيى الأحياء وأعطاهم الحياة لا يلزم من حدوث هذا الفعل حدوث الفاعل جل وعلا بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء هذا باطل بنفسه هذا باطل بنفسه هذا الفرض الذي فرضه المحرفون يقولون لا يجيء ولا يأتي ولا يرضى ولا يصحف ولا يحب ولا يكره وينكرون هذه الصفات الفعلية فتقول لماذا يقولون لأن هذا يستلزم نقصا ما هو النقص يقولون هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادثة هذا باطل لماذا؟ لأنك تقابل النص فهو الذي أكبر عن نفس ونبيه صلى الله عليه وسلم الموحى إليه بالوحي المعصوم والذي أكبر عنه فأنت تقابل النص الآن هذا عناد لا ينبغي أن يكون مقابلة النص لا تجوز أبدا فأنت تقابل النص الآن وهذا أيضا الذي فردته من هذا النص الذي هو في عقل أبعد هذا باطل بنفسه لماذا؟ لأن هذا الفرض الذي فردته لا يقوم لا يقوم على قدم ولا له جناح به يطير ولا يريش لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفعل هذا فرض فائل وقول زائل وابتهام باطل للسنة عندما يثبتون هذه الأسماء والصفات هذه الأمور من أهم الأشياء في دين الله تبارك وتعالى بغي علينا أن نعرفها قبل كل شيء هذا توحيد الله ولابد أن ندل المسلمين المساكين من هذه الجماهير الشاردة على توحيد الله تبارك وتعالى وكثير من الخلق يقول إن الناس موحدون لا يحتاجون مثل هذا سبحان الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى فاضطرب أليات نساء دوس حول ذي القلص يعبدون الأصنام في آخر الزمان ستكون فئام من هذه الأمة تعبد الأصنام ويقيم تلك الأصنام التي كانت قبله وعزيلة سيقيمها أقوامه في آخر الزمان فيامن إنسانا على نفسه بد من بث هذا العلم بين جموع جماهير الأمة تلك الجماهير التي شردت عن دين الله تبارك وتعالى واشتغلت بالوعظ والإلهاء بحكايات لا تسمن ولا تغني من جوه فألهها شيوخ بذلك الوعظ الممقوط الذي يميت القلوب ولا يحييه لأنه لا تحيا القلوب إلا بتوحيد الله جل وعلا لا تحيا القلوب إلا بتوحيد الله جل وعلا وأما إذا انطوت القلوب على الشر والألفاظ والمنطق على الشر والأفعال على الشر، ثم يؤتى بالحكايات والمواعظ والقصص للإلهاء وصرف الأمة عن دين ربها الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أكبر الجرائم. بل ينبغي أن يعلم الناس التوحيد كي الله تبارك وتعالى حقا وصف. المبحث السادس مما يتعلق بالجملة المذكورة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال الشارح رحمه الله تعالى المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفة العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع فعقولنا لا تحكم على الله أبدا فالمدار إذن على السمع خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل فقالوا مقتضى العقل إثباته أثبتنا سواء أثبته الله لنفسه أم لا ومقتضى العقل نفيه عن الله نفينا وإن أثبته الله وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأثرهم نفى وقال إن دلالة العقل إيجادية فإن أوجب العقل الصفة أثبتناه وإن لم يوجبها العقل نفيناه ومنهم من توقف فيه يعني فيما لم يأتي به إثبات ولا نف في تلك الصفات ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها ويقول توقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية إذا لم يوجب يتوقف ولم يمف أمر مهم وهو هؤلاء العقلانيون قد اتفقوا لم يتفقوا على شيء فبعقل من نأخذ بعقل من؟ وما هو المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه الناس عقلاً حتى يمكن أن يحسن العقل وأن يقبل ما هو؟ هذا شيء غير منضبط وأنت تعلم كما يقول كثير من الناس لما قسم الله تبارك وتعالى العقول رضي كل أحد بعقله ولما قسم الأرزاق لم يرضى أحد إلا من رحم الله برزق فأقل من الذي يحس ويقضع ويقبل ويرد أقل من إذا شيء غير منضبط ثم يأتيك النص يأتي السمع من الكتاب ومن السنة الثابتة الصحيحة بإثبات صفة لله تبارك وتعالى فكيف ترد وكيف يقابل النص؟ أأنت أعلم بالله تبارك وتعالى من نفسه؟ أم أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله؟ صلى الله عليه وسلم صار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل يقول هذا يجب لله وهذا يمتنع على الله تبارك وتعالى فيتفرع على هذا مقتضى العقل وصف الله به وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسلم وما العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسلم فأي فوضى هذه ولهذا يقولون ليس لله عينان ولا وجه ولا يدان ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا إلى آخر ما ينكرون من هذه الصفات من هذه الصفات الذاتية والمعنوية فإن من الصفات الذاتية الخبرية إثبات العينين وإثبات الوجه وإثبات اليد هذه من الصفات الخبرية الذاتية فينكرون ذلك وينكرون أيضا الصفات الفعلية فيقولون ما على العرش ويقولون ما نزل إلى سماء الدنيا ولا ينزل إلى سماء الدنيا ولكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا ولو أنكر إنكار جحد لكفر لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عند آل السنة تحريف محط وليس بتأويل ولكن كما يسمي أقوام في آخر الزمان الخمر بغير اسمها يستحلون الحرى والحرير ويسمون الخمر بغير اسمها لكي يستحلوها فكذلك يقولون هذا تأويل وهو تحريف عند أهل السنة ولكن هؤلاء لو أتوا بهذا التحريف جهارا نهارا في مقابلة النصوص لكفروا لأنهم كذبوا ولكنهم ينكرون إنكاراً ما يسمونه تأويلاً وهو عند أهل السنة تحريف الله الحاصل أن هذا المبحث هو أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات توطيطي محط في الأسماء والصفات نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وننفع الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه مع اعتقاد ثبوت كمال الضب مع اعتقاد ثبوت كمال الضد، إذا نفى عن نفسه الموت، فذلك لم فيه عنه جل وعلا، ونعتقد ثبوت كمال الحياة لله تبارك وتعالى، ولذا نفي الموت، وكذلك إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم، فذلك لثبوت كمال الضد، وهو كمال القيومية والحياة للحي القيوم الذي لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. وأما العقف فلا مجال له إذا قلت هذا القول يناقض القرآن لأن الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقف وقال عز وجل ولله المثل الأعلى وقال سبحانه أفمن يخلقك من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وأشباه ذلك بما يحيل الله تبارك وتعالى به على العقل فيما يثبته لنفسه وفيما يمفيه عن الآلهة المدعى تحال على العقل ومن أحسن من الله حكما يستنطقه لا أحب ومن أحسن من الله حكما تقول لا أحد وكذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق تقول لا لا يستويان مثلا أفلا تذكرون فأحال على العقل وقد أحال الله تبارك وتعالى على العقل فيما أثبت لنفسه وفيما نفاه عن الآليات المدعاة أحال على العقل يقول هذا تناقض إذن تقول العقل لا مجال له في باب أسماء الله والصفاته وقد أحال الله تبارك وتعالى على العقل فيما يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن الآلهة المدعة الجواب إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمثن عليه تبارك وتعالى على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل العقل يستطيع أن يهتدي إلى إثمات صفات من تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود كما يقولون بمعنى أنه تبارك وتعالى وجوده لذاته من حيث هي فيثبت العقل ذلك أنه لا بد لهذا الكون من خالق من مبدع من صانع من مدبر وهو كما يبدو في تضعيف الآيات التي تدل بذاتها على اسماء الله وصفاته جل وعلا على سبيل الإجمال هذا الكون يثبت بهذه الآيات المبتوتات في تضعيف هذا الكون الفسيح أن الله تبارك وتعالى حكيم حكمة متفدية عليم العلم واضح جدا قادر وأنه على كل شيء قدير كل ذلك على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فأرسل الله رب العالمين الرسل من أجل أن يدل الخلق على الله بأسمائه وصفاته، وأن يعلموا الخلق مراد الله تبارك وتعالى منهم أن الإنسان يمكن أن يهتدي بالعقل إذا أرى الله رب العالمين الفطرة وأزال الغبش والظلمات عنها يستطيع العقل أن يعلم أن يقول إن الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلقني لابد أن يكون قد خلقني للعلم لابد أن يكون قد خلقني لسبب وهذا السبب لا شك في مهتديته. إليه من أسمائه وصفاته لابد أن يكون هذا السبب من أجل أن أعبده فيهتدي إلى العبادة في جملتها وليس كيف يعبد الله لا يدري أرسل الله رب العالمين الرسل عجل أن يعلموا الخلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وبأسمائه وأن يعرفوا الخلق بالله تبارك وتعالى وبمراد الله رب العالمين منهم والعِلَّة التي لأدّلها خلَقَهم العقل يعلم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل كثيرا من تلك الأمور العقل يدرك أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم والإجمال أن الرب تبارك وتعالى لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص على سبيل الإجمال كامل في صفاته منزه عن النقص والعين والشيء سبحانه هذا يثبته العقل إجمال ولكن لا يستطيع أن يثبت كل صفة صفة ولا أن ينفي ما ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه شيئا شيئا وإنما على سبيل الإجمال فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إذن الذي ينبغي أن يعبد سميع بصير فلما قال هذه الآلهة التي تعبدها لا تسمع ولا تبصر فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر والإله الحق الذي ينبغي أن يعبد لابد أن يكون سميعا بصيرا وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لا بد أن يكون خالقاً لأن الله قال أفمن يخلق كما لا يخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً فالإله الحق الذي ينبغي أن يعبد بد أن يكون خالقاً يدرك العقل هذا ويدرك أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم لأن هذا نقص ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف تعبدونهم وهؤلاء الذين توفروا على عبادة تلك المعبودات هم صنعوها بأيديهم وهذه المواد التي صنعوا منها تلك الآلهة التي يعبدونها هي مخلوقة أي تلك المواد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شن هذه الأصليات التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة في ذاته إذا يمتنع أن يكون القالق حادثا وهذا يعرفه المرء بالعقل العقل أيضا يدرك أن كل صفة نقص فهي ممنوعة على الله تبارك وتعالى لأن الرب لا بد أن يكون كاملا فيدرك العقل أن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأن العجزة صفة نقص إذا كان الرب عاجزا وعصيا وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز لا يتمكن هذه الصفة من صفات النقص العقل ينفيها عن الله تبارك وتعالى العقل يدرك أن العجز لا يمكن أن يوصف الله به وكذلك العمى والصمم والجه وهكذا على سبيل العموم ندرك هذا لكن على سبيل التفصيل لا يكون لا يستطيع العقل ذلك لا يمكن أن يدرك العقل ذلك لابد أن نتوقف فيه عند حدود السمع ما جاء به القرآن العزيز السنة ثابتة الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله والجواب كما قال الشارح رحمه الله تعالى لا لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالط والمخلوق ما معنى هذا الكلام؟ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاق للإنسان لأن السؤال على الكمال والنقص باعتبار ما يضاق للإنسان فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بنفي ذلك فقال هذا غير صحيح السؤال قد ركب تركيبة لا أقول مخطئة بل قاطئة فهل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله إذا فجعلنا الكمال والنقص باعتبار ما يضاف للإنسان ثم أردنا أن نجري ذلك على الله تبارك وتعالى هذا خط لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان بظهور الفرق بين الخالط والمحنون لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة وكل صفة كمال فيثابتة لله ذي الجلال سبحانه وتعالى باعتبار الصفة لا باعتبار الكمال والنقص الذي يضاف للانسان مثل ما لا الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص لأن الخالق العظيم يطعم ولا يطعم لأنه إن احتاج الطعام والشراب كان محتاجا والخالق العظيم لا يحتاج أحدا ولا شيئا بل الكل محتاج إليه فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص لأن سببهما الحاجة والله تعالى غني عما سوى لكن هما بالنسبة للمخلوق كما ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه أو يكون منتحرا منتصما عن الطعام والشراب حتى يهلك ويموت فهذا نقص فيه وإذا الطعام والشراب بالنسبة للإنسان السوي غير العليل، غير المجنون الإنسان السوي الأكل والشرب بالنسبة له صفة كمان الأكل والشرب بالنسبة لله تبارك تعالى صفة نقص لأن السبب فهنا في كون ذلك نقصا الحاجة أنه إذا كان آكلا شاربا ليس صمدا والصمد ما لا جوف له وهو صاحب السؤل أيضا في أحد القولين الذي يصمد في قضاء الحوائد أي يقصد في قضاء الحوائد لو لم يكن الصمد وكان له جوف وكان محتاجا لا يكون إلى إذا الأكل والشرب النسبة للخالق نقص وأما بالنسبة للمخلوق فكما النوم بالنسبة للخالق نقص وأما للمخلوق فكما لأن الإنسان الذي لا ينام مطلقا لا يمكن أن يكون سويا وهو لا يستطيع أيضا بل لابد أن يكون له صحو ونوم فالنوم بالنسبة للإنسان كمان صفة من صفات الكمان للمخلوق وأما بالنسبة للخالق فنقص التكبر صفة كمال للخالق ولكنها صفة نقص للمخلوق المخلوق الذي يتكبر هذا نقص فيه وأما صفة التكبر لله تبارك وتعالى فهي صفة كمال أنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة وقال جل وعلا من ناسعني واحدا منهما عذبته وقد أخرج مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز زاري والكبرياء رداء فمن ينازعني عربته ورواه الإمام أحمد أيضا بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق إذا الكمال أو النقص أمران اعتباريا هذه ستة مباحث ذكرها الشارح رحمه الله تعالى تحت قول المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما وصف به نفسه وكل هذه المباحث التي ذكرها الشارح هامة مهمة كما قال رحمه الله وقد قدمها بين يدي العقيدة لأنه سينبني عليها ما يأتي بعده إن شاء الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصف رسول الله تبارك وتعالى لربه ينقسم إلى ثلاثة أقصى إما أن يصف ربه تبارك وتعالى بالقول أو بالفعل أو بالإقرار أما القول فكثير وضرب الشارح رحمه الله تعالى مثلا قال مثل ربنا يعني يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض قد مر هذا الحديث وقلنا إنه ضعيف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك واللا في أصول الاعتقاد والبيهقي في الصفات حديث ضعيف يغني عن ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بعده وهو عند البخاري رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في قسمه ويمينه لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لله تبارك وتعالى في هذا القسم فوصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه تبارك وتعالى بالقول في هذا الحديث لا ومقلب القلوب وأما الفعل فهو أقل من القول مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في حدة الوداع في عرفه مما خطب الناس صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغ قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد يشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسباحة إلى السماء اللهم اشهد صفة العلو علو الذات وعلو الصفات وعلو القهد كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم يثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة من صفاته تبارك وتعالى بالفأ حجة الوداع يستشهد الناس ألا هل بلغت يقولون اللهم نعم فيرفع إصبعه السباحة إلى السماء يثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو اللهم اشهد وينكتها إلى الناس فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ورفعه هذا وصف لله تبارك وتعالى بالعلو عن طريق الفعل وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال الحديث وانقاطعت السبل وقد مر هذا الحديث وهو متفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه والحديث الذي مر في حدة الوداع هو حديث جابر الطويل عند مسلم رحمه الله في الصحيح في حجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر ما قال فابدعوا الله يغتنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هذا أيضا وصف لله تبارك بالعلو عن طريق الفعل وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صفة من صفات الله وأحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل وذلك حينما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إفهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه وهذا قال الحافظ في الفتح أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يعني قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن قال إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إصبعه قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود هذا إثبات للسميع والبصري بالقول والفعل وحينئذ نقول إن إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين وأما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله مثل إقراره الجارية التي سألها أي الله جارية وعوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه والقصة أخرجها مسلم في صحيحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية سائلا أين الله قالت في السماء فأقرها وقال صلى الله عليه وسلم أعتقها هذا رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح وكإقرار, وكإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله الحديث متفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا إقرار إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله أن ذلك واجب الإيمان الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وكل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله تبارك وتعالى لأنه أخبر بها وبلغها الناس وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأفصح الناس في التعبير فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع العلم هو يعلم ما يقول علمه إياه ربنا تبارك وتعالى وهو ناصح لأمته أمين عليها حريص وهو يبلغ ما أمره الله رب العالمين ببلاغه أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصدق الأمة ولا يكذبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصدق الأمة وبلغها ثم آتاه الله رب العالمين البيان والبلاغة والفصاحة فإذا وصف ربه تبارك وتعالى بصفة فإن هذه الصفة على هذا النح الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم من ربه تبارك وتعالى وعلمه إياه ربه تبارك وتعالى ولنصحه للأمة ولصطه فيما أخبر عن ربه ولفصاحته وبلاغته وبيانه صلى الله عليه وسلم وانتفاء العي عنه صلى الله عليه وسلم دلغ ما أمره الله رب العالمين بإبلاغه هذه الأم، فيجب علينا أن نصدق ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح وأنصح للأمة وأعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء الذين حرفوا وقالوا نؤول لننزه تبعوا المناطقة والفلاسفة واتبعنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرسول أعلم وأنصحوا وأبلغوا وأفصحوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء هم تبعوا المناطقة والفلاسفة لا يمكن أن يكونوا قد نصحوهم ولا يكون أبدا أفصحا من رسول الله ولا أبيان ولا أبلغ من رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن رب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أقبل وأن نطيعه فيما أمر لا يستقيم لنا قولنا نشهد أن محمد رسول الله حتى نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أقدر في فيما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم كما روى تعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأخرج ذلك مسلم في صحيحه سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك فنزهت وتقدست عن كل عيب وشيء سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومن ذا الذي يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى ولو كان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد أحمده بها لا أعلمها الآن يعلمنيها تبارك وتعالى في ذلك المقام المحمود في الموقف المشهود صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا أعلمها الآن افتحوا علي حينئذ لا أعلمها الآن لا أستطيع أن أحمده بمثلها الآن لا أعلمه لا أحصي تناء عليك أنت كما أفنيت على نفسك وأعلم الخلق برده وأنصح الخلق لأمته وللناس وأصدق الناس لهجة وأبين الناس بيانا وأبلغهم بلاقة صلى الله عليه وسلم فإذا أخبرنا بصفة تتعلق بالله تبارك وتعالى فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا فيما أقبرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيم يعني ومن الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينفيها كل مسلم موحد عن نفسه في إيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حتى لا يكون محرفا ولا معطلا ولا مكيفا ولا ممثلا ولا مؤولا وإنما يثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى ما نفع عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناف نعتقد ثبوت كمال الضضي كما هي عقيدة أهل السنة في هذا الأمر العظيم الذي زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام واستقام على المنهج الأحمد فيه من سار خلف النبي الهمام بفضل من المليك العلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم